يا أيها الذين آمنوا لا تلحق أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ وَمِنْ نَذَرُكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ, فيقول رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ اَأَصْطَدقُ أَن مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَئِن اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَهَا